شبكة الذكر الحكيم تقدم. ألم نحن من ما إمهن؟ فجعلناه في قرار مكين إلى قدر. قدونا فنعم القادهون ويلوا يوم إذن المكذبين ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء؟ قوت واسقيناكم ماء انخرا متا إن طلقوا إله لذي ثلاث شعب لا غنيل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر القص ان انها تومي بشرر كالقصر كانه جمالة صف ويل اذرم ويل يوم اجل للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلاله وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هليم إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم إنكم كُم مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَعُوا لَا يَمْكَعُونَ يَوْمَئِذٍ فبأي حديث بعده